أَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير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 فِسِتَّةَ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ, ليقولن الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ بَعْدُه إِلَى أُمَّةٍ بَعْدُ تُ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أذقنا سَانَ مِا رَرحْمَةَ ثُ نَ زَعنهَا ثُ نَ زَعْنَا مِن وَإِهُ لََأُوسُ كَفُور وَلإِن أَذَقَنَاء نَعم أَبَعدَ ظََّ أَمَ ذَهَبَ السَّئةُ عنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فُخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق, وضائق بي صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثلي مفتريات ودعوا ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا فاعلموا أن انما انزل بعلم الله فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا الله فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وف الىهم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 كان على بينه بالرب ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب ف نَرَى مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى ربهم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 أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ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 وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من الرب واتاني واتاني رحمه من عندي فعم يت عليكم فعم يت عليكم وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيِّمَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَادِ ذِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي, ولكني أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بِمَا في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 هو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَمَن يَقُولُ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَعَلَيَّ إِثْمِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ بَلْ نَتَّقِي الْمُسْخَرَةَ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 نور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وان لك الا الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل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 يا بنير كم معنا يا بنير كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سااوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وَقِيلَ مُعْدَلًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي بَقِيَ لِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وبركاته عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم وأمم سنمتعهم اُمَّا يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا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 ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك وما نحن بتارك آل يرتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترى كبعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا, فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله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 فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا نَجَّيْنَاهُ دُنْيَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ, برحمة مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِلْكَ آلِهَةٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ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 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَهَنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَقَرهَا فَقَالَتَ مَتَّعْرُ فِيذَِكُمْ تَلَثَتَأَّ فَقَُهَا فَقَالَةَ مَتَّعُوا فِي دَِكُمْ تَلَثَتَأَّ ذَلِكَ وَعْدٌُ غَيْرُ مَكذُوبَ فَلَمَّ جَأَأَممررُناَا نَجَّنَ أَصَالِحَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا في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 وَهَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْدِي ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلم ما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا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 سي ابيم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء قومه يهرعون اليه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتني ان اطهر لكم هؤلاء بناتني ان اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي او آوي إلى ركن شديد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 انما موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عالياها سافلها جعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليها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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل او ان نفعل في اموالنا ما نشاء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 وَمَا تَْفق إلا بَِّ عَ تَكَللتُ وَإِلَ أُونبَ وَيا قَومِ لَا يَجرْمًاَّكُم شِقاقِ أَ يصيبَكُمْأَ يُصبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُحٍ أَ قَومَهُودَ أَو قَمَهُودٍ أَ قوم, قَوْمَ صالح وَمَا قَوْمُ لوطٍ مِنْكُم بِبَعيدَ وَاستَغفِوا رَبَّكُم تُم مَّ تُبُ إِلَيْ إَِّ رَبّ رَحيمُ وَدُودَ وَاسْتَفِر رََّكُمثُم م تُبُ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 قَال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ أَعُزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَاتَّخَذْتُمُوهُ أَرَأَيْتُمْ ظُهْرِي يَا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عامل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 وَلَقدَدَ أَسَلنا مُسَابِآياتاتِنَ وَسُ الْ القانٍ مُب إِلَ فِيعوونَ وَمَلَئِه فَتَّبَعُوا أَمرَ فيِيعَوون وَمَا أَممررُ فيِيعَونَ بِرَشيدَ يَقد مُ قَومَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَرَدَهُم الن وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم حَصِيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَهْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ مِّن شَيْءٍ إِلَّا مَا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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا, إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا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 ففي الجنه خالدين فيها قاعدين فيها ما دامت السماوات والارض الا الا ما شاء ربك عطاءا غير مجذوذ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُؤْنَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطوه إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من أولياء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَتُمَلاتُمْ لَا تَنْصُرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ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 هُوَ بَقِيَّتُه يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجِئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 كَمَة رَبّكَ ل أَمْلَ أن جَهََّمَ مِنَ الجِنَّ مِن الجَّةِ وََّاسِ أَجمَعين وَكَُّ قُّ عَلَكَ مِن أَمبائسُل مِن أَمبائوسُ لِمانُ ثَبّتُ بيف آدَك وجاءك فيها الدل حق وموعظه وموعظه وذكره للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اعملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ان 129. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون